بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزل من ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى.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 وهد أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم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 ولقد مندنا عليك مرّة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فل يلقي اليم بالساحل فل يلقي اليم بالساحل يأخذه عدول وعدوله وألقيت عليك محبة من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 فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي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 فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلخ لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم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 أوجس في نفسه خيفة من موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك ثلث ما صلعوا إنما صلعوا كيد ساحر ولا يفرح الساحر حيث أتى فانقضت السحره سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبير ثم الذي علمكم السحر فلا اقطعن فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقد ما انتقض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 والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا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 وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَسْلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتداه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 فرجع موسى إلى قومه غضباً أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال عليكم العهد أم أردتم أم أردتم أيه حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حب منا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامري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 ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتينتم به وإن ربكم الرحمن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيع أمري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 وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلمًا ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس أباه فقلنا يا آدم إن هذا عذور لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقاء إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمؤ فيها ولا تضحا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 بمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْذِرَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لا آيات لأُنذرها، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامه وأجل مسمى. تَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ أَنَالَ الْيَنِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَضْطَهَّدْ وَلَا تَمُدْنَ عَيْنِكَ إلَى مَا مَتَعْنَى بِهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبئ عليها لا نسألك رزقا